بسمة تغنينا محمد هل ليل نادينا محمد بسمة تغنينا محمد هل نادينا محمد اهلا يا هادينا في مولدك جينا في مولدك جينا بسمات غنينا محمد هللنا نادينا محمد بسمات غنينا محمد هللنا انا ترى ما جا يسمع صوتك امانه من شغل من شغل التفت التفت حبيبي التفت اريدك تجاوب باسم النبي محمد بسمات غنينا محمد ها هللنا نادينا بسمات غنينا اهلا يا هادينا في مولدك جينا في مولدك جينا, جينا. الليله يا هادينا في مولدك جينا, في مولدك جينا في مولدك اسمع ابو علي اه اهلا يا عادنا في مولدك يا مولدك يا لا الفلك هلاله وقف ما والدنيا شعلة من الفرح ليش ودشع بانواء ليش الجمال تفتحك ابوابها شلي صا اشنو الخبر شنو الزبد ليش نغلق باب الله هاكل جواب من السما وتلقى منا الاخبار هلالي ميلاد الامل مولد حبيب الجبار هاكل جواب من السما وتلقى منا الاخبار هلا لميل اجلال مولد حبيب الجبار مولد حبيب الله محمد بالرحمه يتجلى مولد رسول الله بالرحمه يتجلى يا رحمتي بارينا ارسل هبارينا في مولدك جانا في, في مولدك في مولدك اكل دره بالكان فرحت تتبادل التبريكات نجوم وكواكب زاهره فرحانه كل ليلى اكيد مرجح الدنيا طرب ترسم شمسها تتمرجح الدنيا طرب ترسم شمسها بسماء وصار القمر يزهي ويشع يضفي بضياها الضحكات بكليل من اطهر سنه مكفيه الموجودات مولد رسول الله بد مسروره ترفع عرايات بكل من اطهار السنه مكسيه الموجودات مولد رسول الله بدت مسروره ترفع عرايات مسروره وتنادي محمد يا اهل بالهادي مسروره وتنادي يا اهل بالهادي هلله هنينا كل من اللي فعل لينا هلليلهنا كل من اللي فعل في مولدك جئنا محمد هللينا نادينا محمد باسمك غنينا محمد هللينا نادينا محمد اه يا هادي كل العوالم اصبحت تعلن شعار الافراح عبد ذكر النبي جلال الخلد اصبح عطرها فواا كل العالم اصبحت تعلن شعار النبي جلال الخلد اصبح عطرها فواا وهالليل كل هم وحزن مولد محمد انزاه آه مشفوف بلوان الفرح هي معنى كل الارواح الارواح نور العرش شحو ظهر عالدنيا والهاتف صح بوسط المعالي من نور النبي شعلة نور العرش شحو ظهر عالدنيا والهاتف صح وسط المعالم لازل نور النبي شح ولا نور الفلك اسمه محمد صار الحسن رسمه نور الفلك اسمه صار الحسن رسمه اسمه يغذينا نور يدل اسمه يغذينا نور يدل يا دلينا سيدنا محمد هالليله نادينا محمد بسمة غنينا محمد هالليله نادينا محمد اهلا يا في مولدك جينا في مولدك جينا هذا اللي من عجل خلق ربي العرش كلا خلق رب العرش هالاجواء اه وبمكه يوم اللي انولد وبمكه يوم اللي انولد هوت عروش الاوثان اه انجيل وتورا ذكرت صدقت ذكر الفرقان اه وبذكر صارت للخليل يا للمهنران النيران النبي بسمه دعى وبسمه نجم الطوفا وبسر موسى حول عصاه الفعوان لوحن النبي بسمه دعى وبسمه نجم الطوفا وبسر موسى من دعى حول عصايل صوبك وادم وقت نادى محمد رباني طل راجه وادم وقت نادى رباني طل محمد وتقرر بحينا بالجنه تعيينا وتقرر بحينا بالجنه تعيينا في مولدك يا الحاضر المحفل اليك من عيد نوردون السيرين للكون شارك فرحته وتبسم وقر العين العايه الحاضر المحفل اليك من عيد نوردون السيرين للكون شارك فرحته وتبسم وقر العين والفرح خلها تنرسم هلاله فوق الخدان قبلت موالي شاركا فرحة ولادتك يا ياسين ولادتك يا اصبحت بالفرح واجب تعين مولد محمد من فرح نجي غد يوم الدين هلال اجي من فرح نجيك قبل يوم الدين كل ما نغدا ذكرى محمد بالمحشري حضره آه كل ما نغدا ذكرى محمد بالمحشري حضره ابو محمد بالمحشري عينا وكتابه بيمينا بالمحشري عينا وكتابه بيمينا في مولدك جاي